Allahu Akbar, Allahu Akbar, Achad an La ilaha illallah. La La La Rasulullah. La ala La La La ala La falah Qad qamat La La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 Sami Allah Hune Habita, Abbana Walakal Shambh Allah Akwa. Allah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 Sami we ons Rabbana,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 Assalamu alaikum Assalamualaikum Rahmetullah Assalamualaikum Rahmetullah Assalamualaikum alaikum wa Rahmetullah Assalamualaikum alaikum wa Rahmetullah